117. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما فِيهَا فيها وهو الرحيم الغفور 118. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة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 يا جبال أوبي معهم والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرب وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عبدوها شهر ورواحها شهر وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِرْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيدِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ جل جواب وقدور الراسيا اعملوا الداود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناه بجنتيهم جنتين وبدلناه بجنتيهم جنتين ذواتيأكل الخمط وأثلي وشيء من سذر قليل. 119. ذلك جذيناهم بما كفروا وهل نجاذي إلا الكفور 110. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي آمنين فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَنَ الظَّالِمِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ ضَلَّ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِعَالِمٍ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ على كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وما لهم فِيهِمَا من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفعوا الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق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 قل لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يستح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 117. قل أعوني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم 118. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل إِلَّا إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون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 قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ دَلاَزِ الْفَأِ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرادقين ويوم يحشرهم جميعا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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتنا بينَسٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُرُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِثْكُمْ مُفْتَرَى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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا فَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتِيلاَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُل إِنَّمَا أَعْبُدُكُم بِواحِدَةٍ أَتَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَاعَدَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ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 116. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب 117. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد 118. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي